اِفْتَيِن اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَهُ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ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 إذ يغشِيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحى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 ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فقد باء ابي من الله جهنم وبئس المصير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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تتهو فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولا تغني عنكم في شَيْئًا شيئا ولو كثرت ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر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 واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم فاواكم وَرَزَقَكُمْ بنصره ورزقكم من الطيبات, ورزقكم من الطيبات وَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أَمَانَاتِكُمْ وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتق الله يجعل لكم فرقا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 ماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء أول قلنا قالوا قد سمعنا لو نشأ قلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا ساقير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عيدك فأنتق علينا حجارة من السماء.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 إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عيد البيت إلا مكاء وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 ان يعودوا فقد مضت سنه الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله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 يَكُفُّ مَسَاهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ إِن كنتم زلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 إن الله لسميع عليهم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم لفشلتم ولا في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعيونهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتم فثبتوا فثبتوا وذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وَلَا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بَطَرًا ورئاء الناس ورآء سيويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذا زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما ترى ات الفئتان تض على عقبيه وقال وقال إن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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم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 ان خالفهم لعلهم يذكرون وان تخافن من قوم خيانة فان بذ على سواء إن الله لا يحب الخائنين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 تبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيهكم منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وإيهكم منكم مئتين يغلبون ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فا إيه ياكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإياكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله يغلب ألفين بإذن الله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 إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يأتكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله هو الغفور الرحيم وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم